فَإِنْ كُنْتُمْ فَهوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ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 متى وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة فتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 Al-Ladin amanu wahajru wajahdu fi sabillillahi b'Amwalim wa anfusim agam darjatan عند Allah wa ulaikehum يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ان كنتم تعرفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن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 لقد نصرتم الله في مواطنة كفيرة ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغنى عنكم فلم تغنى عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين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 تخذو أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسي حبنا مريم وما أمر وما أمر إلا نعبدوا إله واحدا لا إله إلاه Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuridun an yutf'u nura Allah bi'afwaahihim Waya be Allah illa an yutim manurahu Walau هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 Zalikah Diriul Qayim, fala tazlumu fihiin anfusakum, wa qatilul Mushrikin kaffa' tan, kama yuqatilunakum kaffah, wa'alamu anallah ma'al INNAMAN NASI UZIADATUN KUFRI YUDALLU BIHIL LADINA KAFARU YUHILLUNHU AAMAN WA YUHARRIMUNHU AAMAN WA YUHARRIMUNHU AAMAN LIWAATI'U IDDATAMA HARRAMALLAHU FIYUHILLU MA HARRAMALLAH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 Aruziyyun bil hayat al dunya min al akhirah, fata mta'ul hayat al dunya fil akhirah illa qalil, illa ta'firoo yudzibkum azab alimah, wa yastabdi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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِي الرُّخْصَافَ وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون Afalillahul-akal ma'avin telahum hatta yatabyan laka al-ladin ceduk wa ta'alma al-kathibin. La yasta'zinnuk al-ladin yu'minun bilillahi wa al-yoomil al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 dan jenis الخروج menjiرف, jenis itu berhasil ini berjumah resolang, natomiast Allah. Dan jenis Allah berdaripada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 لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق واظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا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 Tulain yang disebabkan, tidak ada yang lain selain yang Allah beri kepada kita, dan قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِذَا الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أن يُنفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ان كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه ولا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ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 انهم رضوا ما اتاهم الله <سؤال> ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راضون Innam asyadqatul fakrā' wal masakin wal gamilin alīha wal muallafatikulubhum wa firrqaab wal gharmin wafi sabilillāhi wa bin sabil fardzat min Allāh.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 Yahlfun bila Allah kum liyurdukum walahu wrasuluhu ahu ain yurduh in kano muminin. Alam yagamu annuh min yuhadid Allah wrasuluhu faan lahuna wajhan nama khalidan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 Qalain sialatahum layakulun inna ma kuna nakhudu wa nal'ab Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzikun La tajtadiru qad kafartum ba'da imanikum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 فَتَتَتْهُمْ عُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ Yae'muron bil ma'aruf, wya'nhaun an al munkar, wya'qimun al salat, wya'atun al zakat, wya'ti'yun Allah wa rasulah. Ulai'ka sya'ruhamu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 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ A لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المت...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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأمين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهون أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنا ما أشد حر لو كانوا يفقهون Fal yubhaku kiliu, wal yebku kifiru, jaza' am فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ رَاضِينَ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ مَرَّةٍ فَقَعْدُوا مَعَ الْخَالِفِ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 Surat An-Naml, bila mereka berjalan bersama Rasul, mereka mengatakan, "Kami telah berada bersama mereka dengan orang Rahu baih ykonu ma'al khawal f watu b'alakuluh bim, fham la yfquhun. Lakil Rasul waladzinn amanu ma'hu jahdu b'amwalim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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون كاعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 Seyahlifun بالlahe lakum, Iza enqalabtum ilayhim litu'aridu'u ranhum, Fa'a'ridu'u ranhum, Innahum rijisun wa ma'wa hum jahennemu jazaa bima kanu yaksibu'un.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 Inna Allah ghafooru rahim Wa ssabikun al-awalun min al-muhajirin wal-an-sari Wal-lefine attabawuhum bi-ihsani r-radiyallahu an-hum Wa radu'u an-hu wa a'adda l وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَوَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَقَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَقَهِّرِينَ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 tidak ada yang menyenangkan mereka yang beribadat dengan beribadat di dalam hati mereka, kecuali Allah Inna Allaha shtraa min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum biannalhum al-jannah yuqatilun fi sabilillahi fayqatilun wa yqatilun wa'adan 'alaihi hakka fi al وَمَن ٱأَوْفَىٰ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ Ibu nAlgaibun Alhamidun Alsaipun Alraqigun Alsajidun Alamigun Bil Ma'roof, dan nahu n'Anil Munkari, walhafiqun Lipududillah, wabshiril maa kana linnabiyy waladzien aamanu an yastagfiru lilmushrikin walau kano uli kura baa min baad maa tabayyan lahaum anna huma ashaabu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 Inna Ibrahim la hun halim Wama kan Allah li yudl qawman ba'da if heda Hatta yubayyin lahum ma yattakun Inna Allah bikull shay'in shay'in alim Inna Allah lahu mulkus semaowati wal-arudi yuhyi wa yumit Wama lakum min dungi Allah min wali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 Innu bimrauf al-Rahim.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 من الاعراض ان يتخلفوا عن الله ولا يغضبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم غمء ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يقعون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 Ya ayuhah! Lain yang amanu, qatilu, Lain yang jelon kum, min al kuffar, wal yajdu fi kum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 mara atau mara dua, lalu mereka tidak bertobat dan mereka tidak mengingat. Dan apabila Allah turunkan suatu surah, maka sebahagian daripada mereka berpindah Saraf Allah qulubum, bi annahum kaumul la yafquhun. LQad jaaakum rasulum min anfusikum azizul alihi ma'natum harisul aliikum bil mu'mininuful